Book 2 <Gülüyor> 53 53 <Gülüyor> 53 Dükkanlar المحلات المحلات Spor malzemeleri dükkanı arıyoruz نبحث عن محل أدوات رياضية. نبحث عن محل أدوات رياضية. بيركسب أريوس. نبحث عن ملحة محل جزارة. نبحث عن ملحة. بيرأذن أريوس. نبحث عن صيدلية. نبحث عن صيدلية زيرا بير فوتبول طبو سطن المك استيوروز نريد أن نشتري كرة قدم نريد أن نشتري كرة قدم زيرا سلام سطن المك استيوروز نريد أن نشتري مرتدلة سلامي نريد أن نشتري مرتدلة سلامي. زيرا إلات ساتن ألمك؟ نريد أن أدوية. نريد أن نشتري أدوية. نريد أن نشتري أدوية. نريد أن نشتري أدوية. için أن نشتري أدوية. نريد نبحث عن محل نريد أن لنشتري كرة قدم. نبحث عن محل أدوات رياضية لنشتري كرة قدم. سلام ساتن آلمك için كسب أريورس. نبحث عن ملحمة لنشتري مرتديلا سلامي. نبحث عن ملحمة لنشتري مرتديلا سلامي. İlaç satın alabilmek için etizane arıyoruz. Nabhathu an say'daliyya, linştari aduiyya. Nabhathu an say'daliyya, linştari aduiyya. Bir kuyumcu arıyorum. Abhathu an mahali mugehurat. Abhathu an mahali mugehurat. Bir fotoğrafçı arıyorum. Abhethu an istüdyo təsviyr. Abhethu an istüdyo təsviyr. Bir pastane arıyorum. Abhethu an mahalli halawiyyat. Abhethu an mahalli halawiyyat. Çünkü bir yüzük satın almayı düşünüyorum. أريد تحديدا أن أشتري خاتم. Huh> Jenny> أريد تحديدا أن أشتري خاتم. لأنني أفكر في شراء فيلم. أريد تحديدا أن أشتري فيلم. لأنني بير باستا شراء فطيرة. أريد تحديدا أن أشتري تورتة اريد تحديدا ان اشتري تورتة بير يوزوك ساتينالماك عن محل مجوهرات لا خاتم ابحث عن محل مجوهرات لا اشتري Için, أبحث عن استوديو تصوير لأشتري فيلم أبحث عن استوديو فيلم için, باستانة, عن محلي حلويات لأشتري تورتة أبحث عن محل حلويات لأشتري تورتة